ثلاثة عشر استمع إلى الجمل التي بين القوسين ثم أكمل الفراغات من القائمة الآتية جلس الطالب مكانه يقرأ الرجل الكتاب سكت الولد يدرس الطالب الدرس